وشهدوا من من هذه الله عليه وعلى اله وصحبه وسلمت وسلمنا في الخير والله ضادوا ندركنا أحباً أحباً أجواء سمعتك أحباً أكتبت المكتب أعلم بسم الله الرحمن الرحيم قام بسرعة صغير بس في المبيتين وجوازها في المسجد قد كان يبينه عليه الصلاة والسلام تصوي أن في البيت الحجرة مع أن الصراط في المسجد يدري في ألب الصراط المسجد الحرام مع ذلك كان يصريها عليه الصلاة في ألبه يقول حددنا محمد بن فنة وهو أبو موسى العنزي فهددنا يحيى عن عبد الله والعمل فرأت مرة من الملاك عن, عن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا من في بيوتكم من هناك في البعض اجعلوا بعض صلاتكم أي نوافر أو من النوافر في البيوت ولا تتخذوها كمورة لأن النوافر منهيهم عن الصلاة فينا قال وحدثنا من المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الأخضار العيوب عن نادع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بلوتكم ولا تتخيبوها فرور أي لا تجعلوا البلوت كما وشأوا المقارب فكما أن المقابل يغجر الصلاة فينا فكذلك عندما لا تجعل نصلابك في بيتك فقد أجرت البيت وأخليتهم من هذا الصلاة التي هي بركة ونور وخير وأجر الوكواب وأبعد عن الرياء والسمع وأقرب إلى القبول عندما تصني أن نافل في البيت قالوا حدثنا أعضبنا بشيء وفكرين فرحدنا أبو معاوية محمد بن خاسم الضريط عن الأعمص عن أبي سوفيان فالحفظ لناس عن جانب أبو عبد الله صحابي الجريد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرى أحدهم الصلاة في مسجده فيجعل بيته نصيبا من صلاةه فإذا الله جعل في بيته من صلاةه خير رعا والشيخ الألباني الرحمة الله عليه صحح عديدا في فضيلة الصلاة في ألبين ذكر أن النافلة في البيت مضارخ عن النافلة في المسجد في 27 نظر جنب في 27 نظر جنب قال عبد الله المضرار الأشعر و محمد بن عوده قال اتجى ابو اسامه عن نادي بن اسامه عن ابو عن ابي هريره عن أبي موسى الاشعرين عن, عن, عن النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا الغيب المبين ينظر الله في الليل والليل الذي ذلك طور في مثل الحي والليل فرحدثنا قتيلة بن سعيد وهو الرجاء البغلان فرحدثنا يعقوب وابن عبد الرحمن القارئ والقارئ نست إلى القارئ بطن من قبيلة وليس نست إلى اضطراع عن سهيل وابن أبو صالح عن أبيه أبو صالح ذكوان السمال عن أبي وغيره وهو عبد الرحمن المسخد على الراجع كاسمه واسم أبيه من حفاظ الصحابة قال الله أحفظ على الدجارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعل جنوك في المقار وغار ينفير من البيت الذي تقرأ في صورة البقرة والخطاب هذا من الرجال لأن النساء يصلينا في الجيد اجعلوا للصلاة ويقولوا بيكونوا الخطاب للرجال وإلا النساء بيضونا فأقول لهم وهذا هو الأصل النساء أن النهار صلوا في الجيد صل لأن هذا خطاب من الرجال ولو في المسجد الحرام ولو كنا في النبي عليه الصلاه والسلام فالفضيله 100000 صلاه في فزم حرام مقصود بها طريق و وكذلك قال في صلاه فزم النبي عليه الصلاه والسلام المقصود منها طريقه اما النبي راح في بيته اخبره الله قال وحدثنا محمد بن مسلمه قال عندنا ما... طيب أنا أريد أن أرجع ثاني لا تجعلوا فيونك في المطار إن الشيطان ينفي من البيت الذي تقرأ في سرط البطرة يعني أقل سنت كل ثلاثة أيها تقرأ سرط البطرة كما في بعض الدوايات كل ثلاث تقرأ سرط البطرة في البيت إذا قررت بنافسك هذا هو مقرورك قالوا المتوهية فيها الحديث إذا لم تستطع. كان من المسجد يعني من المسجد فإن كان لك أول جيد فمروا بيها على المصحف والذي فلا بأس لا بأس لكن في رأس سنة البطرة أمور المغرقين لا تستطيعها فحرام لا تستطيعوها وأخذوها فيها براجعة والشيطان يخبروا من هذا البيت الذي يقرأ فيه سورة المطرات لما فيها من أحكام كثيرة ولما فيها من خير وشواب ومواعد وفيها قصص كذلك فلها في السلسة من ناحية الفضيلة نعم؟ عليه الصلاة والله هل تتابع أفضل بشكل أفضل؟ ولا ممكن أن أفضل أو أفضل أو أفضل أو أفضل أو أفضل أو أفضل؟ الأفضل التتابع الأفضل التواني والتواني متابع وإلا لو أترى متقطع لا أعلم مائعاً في أنك أترى متقطع وقررت من أجل سين اليوم ولكن المقصود بها جميعا تقرا سوره البقره كامله في اليوم الواحد لكي تثبت الذمامات فيها مثلا ولا ممكن ان تقرا في شهر طب ممكن تقرا في سنه لا. المقصود تقرا في يوم واحد مره واحده هل انك قررتها قبل الله خلاص يلا قررها قرأت منها بعد العصر بعد, بعد العصر المهم في أربعين وعشرين الساعة في اليوم والليلة في آل البيت نقرة صورة المقرة تأتي بتعمل البيت أما يكون في سنة يعني وفتحنا المجال سيأتي من يقول نقرة في سنة نقرة في سنة نقرة في مقصود هنا حديث نقرة في يومي واحد مرة عام وفي بعض النوايات في شيء من الترفيس كل ثلاثل أيام تكرأ مرات النساء في البيت إذن فتكرارا مرات متكبر قال أحددنا محمد بن كتنة قال أحددنا محمد بن زعف قال غنبا قال أحددنا عبد الله بن سعيد قال أحددنا سالة بن عوديد الله عن بصر بن سعيد قال أحددنا عبد بن سعيد عن زر النذار قلح تجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قال فتتبع رجال وجاءوا يصعون بصلاقه يقتدون به قال ثم جاءوا ميلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قال فلم يخرجوا اليه طرفا اصواتهم وحصوا الذهابه وخرج الي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم سميعكم حتى والله ان هم سيكتب على المعد يا من السلام للليل فعلمت في قلوبكم فان خير صلاه مرق في بيته إلا الصبارة المكتوبة قال لو حدثني محمد بن حال قال حدثنا بأس قال حدثنا مخير قال حدثنا موسى بن عقبة وهو صاحب المغرسين وله أخل اسمه إرائيم قال سامعة أبا النظر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أحد الغراء الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله عليه وسلم ممن جمع القرآن زمن على زي النبي عليه الصلاة والسلام زي il ib النبي عليه الصلاة والسلام وتعلّم لغة اليهود في أسبوعين تعلم لغة اليهود في أسبوعين قال النبي عليه الصلاة والسلام تعلم لغة اليهود فإني لا أممهم على كتابنا فتعلّمها وحذقها في مدار اسرائيل يريد لكم على ذكاء وانا اشك ان اللغه العربيه فيها شيء من التضارب مع اللغه العربيه هذا شيء معروف قاله عن زيد بن ثابت اعظم الناس في ايه اعظم الناس في الفرائض بن ثابت على الصحابه فقها بالاحكام الفرائض والمواريث وزيد بن رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ حجرة في المسجد الحصير فصلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها الأيالية حتى اجتمع عليه ناس فذكر نحو سيدة فيه وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا كُمْ تُنْبِكِينَ المخصوط الصلاة بالنيل وهي من النوافل المؤكدة لسينا الطراويل في رمضان فإنها من سنن آه أهل الإسلام مش عائد أهل الإسلام بابه العمل الدائم من قيام الليل وغيره قال محمد بن محسن ماذا محمد بن محسن؟ محمد محمد بن عزي مراطب السرين ماذا عادتنا من؟ ماذا؟ قال حدثنا عبد الوهاب يعني التطبيق ولحدتنا عبد الله عن سعيد من سعيد المطبور عن أبي سالم عن عائشة هم المؤمنين هم عبد الله ودلعنا الصديقة من الصديق والحبيبة من الحبيب والفقية من الفقية أنها قالت كان لرسول الله عليه السلام حصير وزيط. وكان يحجره من الليل عن أخذ حجرة. ويصدر في فيه فجعل الناس صدونا الصلاة ويقصدوا بالمهار فتابوا ذاكا للذين يا أيها عليكم الأعمال ما تطيقون فإن الله له حتى كمن له وإن أحب الأعمال إلى الله ما يؤمن عليه وإن قل وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملات أهبتوا قال حدثنا محمد بن المتنى قال حدثنا محمد بن جعفة قال حدثنا شعبة بن الحجاج ابن الورج العتكي أبو قسطان عن سعدة الإبراهيم أنه سمع عبد الله سلم عن عيشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي من العمل حب الله قال أن ومه وإن قد قال وحدثنا زويل بن وإسحاق ابن إبراهيم قال الزرير محددنا يا جليل عن منصور وابن المعتمر عن إبراهيم عن علقنا والوراء النفعي عن إيقايس النفعي قال سألت أم المؤمنين عائشة أو عصار من أسهل النفعي سألت أم المؤمنين عائشة قال كنت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يقص شيئا من الأيام قالت لا كان عمله ديمة يعني دائما وعظما عليه وأيكم يستطيعوا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيعوا قال أهددنا ابن نومين قال أهددنا أبي قال أهددنا سعد من سعيد قال أخور بن رحمة عن عائشة فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال لله تعالى أبو الله وأخير القرن الله فلو كانت عائشة فإذا عملت الأعمال لذبته ولو كانت يسيرا سوى كان صدقاء أو صدقاء أو ملك الأورال فهذا هو المهم الصحيح بخلاف رجل ربما ينشر أياما ويكسر وقية يا عبد الله لا تكون مثل كان هم الليلة مثله فتركت قيام الليل تركت قيام الليل باب أمل من دعس في صلاةه أو استعظم عليه القرآن أو الذكر أن يقعد حتى يذهب عن هدان هذا وزيد الهتداد اعتدال الوسطية في كل الشيء في العبادات في العقائد في المعاملات في العادات في جميع الشؤون للدين والحياة هذا الدين دين الوسط نعم قال لو حدثنا أوراكم أن شيء فلحثتنا ابن عدي وهو كما سمعت من ابراهيم الجودي قال طلحه حدثني زهير النهروي قال حدثني اسماعيل عن عبد العزيز الصغيري عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النساء فقال ما هذا قالوا لزينب تصلي فإذا كسل او خطرت امسكت به وهذا تسبب معنى فقال حلول يصلي احدكم نشاطه يعني وقف النشاط من غير فاذا كثر او خطرت المقصود في صلاه الوقف هذا كله يصلي احدكم نشاطه اذا كثرت تسهيلات الخطره على الحديث الصغير لن يقعد حدثنا شعبان بن عبد الوارث عبد باعث الشرع لا يريد منك التمرن الاهدافه وانت سألها لا يجب المزيد على عباده النوافل السنن على الصوم ورغبه ولا تأتي وعنده بسيط أما أن تكثر من العدم حتى يشتك عليك الأمر فتترك وتبغطها للعبادة لا عليكم من العمل بما تطيقون فإن الله للمانه حتى التبني تنسبة هذا الحديث أن الصحابة والله عليهم عائشة من هؤلاء رب الله علينا فتر امرأة كثيرة القيامة من الصيام بالنهار معنى ومنحوا ملحا فليلا فقال نهار كلمة زكت كفوا عليكم بما تطيقون فإن الله للمل حتى تنهلون وإن الله ليسأل حتى تسألون قال ليصلي حبث النشاطة فإذا كسل أو فضر قعد في حديث جهيل فليحف قالوا حدثناه بن بن فضروك قالوا حدثنا عبد الوالد عن عبد العزيز عن أنس عن وزيء عليه الصلاة والسلام من الظلام قالوا حدثني حرملكم ليحيئا ومحمد بن سلمة الوالدين قال حدثنا بن وادك عن يونس عن ابن قال أخبرني عروة من أحد الفقراء من التابعين أن عائشة زوجة النبي أعلى صلى الله عليه وسلم الحولاء بنت تغيب ابن حبيب ابن أسد ابن عبد العزة مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلتها للحولاء بنت تغيب وزعمها لا تنام الميت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنون لي من العمل لما تطيقون فالله ليس عن الله حتى تسألوا قال حدثنا أبوكي بن أبي سير وعبي قال حدثنا أبو سامى عن إسام بن أوروحاق قال حدثني زياد بن حر الله له قال حدثني أبو عن إسام قال أخبرني أبي عن عيسى قال ادخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند مرأة المقال من هذه فقلت لا تنامون تصور فبالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينام ويقوم وكان يسوم ويفضل وكان بزرده الساب لأخلات المنظر إلى بيت النبي عليه الصلاة والساب عن سرده الميجر عن وعن زواج فقال الحاجون انا اقوم الليل ولا انا وقال اظن انا رسول الله فقال اظن لا عندي زوج النساء فبلى قال النبي عليه الصلاه والسلام فقال من رغب عن سنتي فليس مني خير هل هدي محمد صلى الله عليه وسلم ان هدينا ينس رسول الله ولم يشاد الدين احد كل امرئ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْدِينِ بِالْحَرَمِ مِنَّ تَأْدِيْكُمْ مِنْ النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا من حنيفية السمحة على نفسك السلام الضقاط على الله في الكلية نعم لا تنجع عندك الشيء عن زلاج الناس تأتيه على شرق تأتيه على لا تأتيه عند الغرق تؤديه بهمة للنساء فأنا عليكم من العمل ما تطرقون فوالله ما يمد الله حتى قل منه وكان أحب الدين إليه ما دارم على الصحاب اتصاد في سنة خير في ازدهاد في المدعاء كم كانت صلاة الصحابة وكم كانت صلاة الخوامج فهو من شخص عبادة بينهما لكن الصحابة على السنة والخارج على البدعة كم كان صيام الصحابة كم كان صيام الغواري يقول صلى الله عليه وسلم تحقل صلاةكم صلاةهم وصيامهم صيامهم وصيامة هم عزاني على البدعة الصحابة على السنة والخارج قال عليكم من العمل ما توقفون والله لقد الله حتى تتمنى وكان حدثيه إليه ماذا وعلي صلى في حديث أبو سامة الأمراء من ذلك أسهل قال عددنا الله كامسين قال عددنا الله من مبيل حقا عددنا من قال عددني أبي فاطر وحدتنا هذا والله اكبر عندنا عن عن والسلام هذا في, في نافله قطعا في الفريضه في تفسير في توضيح لو فرضنا ان رجل في طريقه الى ان الذي يجعله لا يتضطل ما يقول والذي لا يجعله يقومه في الصلاه ولا في الوقت يصحى لا في وقت الصلاه يصحى وقت الفريضه فيها مستغرب يا ناس تستطيع لو انه استطاع قليلا أن يقوم بالصلاة هنا يستغير هنا يستغير معا لكن لو فرضنا أنه لا يتسع وقت الصلاة أنه تبقي بالاستراحة ولكي يستعيد لنشاطه فيؤدي الصلاة كما فيسترى كما فيسترى ولا ينتظر حتى يكوت ورد الصلاة قال إذا نعس أعملكم بالصلاة خلي أقل حتى يذهب عنه النوم وإن أحدكم إذا صدر ونعس لعدله يبقى ويستغفنه فيسكره نفسه قال وحددنا محمد بن راب قال حددنا عبد الرزا قال حددنا معمر وابن راشق عن همام منه نبه فقال هذا ما حدد نبيه أبو غريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قام عنه من الليل فاستعلم القرآن على مثاله فلم يدري ما يقوله فليتفاجع بالفضائل القرآن وما يتعلق به فهو الأمر التعب في القول وجواز قول نسيته اتبه وجواز قول نسيتها قال حدثنا ابو هريره شيماء وابو قريب قال حدثنا ابوسام عن عن ابي عن عن النبي عليه الصلاه والسلام سمع رجلا يطرق من الليل فقال يرحم الله فقد اذكرني كذا وكذا ايات كنت استبطاها من سوره كذا وكذا قالوا حددها ابن النبي قالوا حددها عبدالله أمو عن عيشان عن أبي عن عيشة طالب كان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع وصلاحة الرجل من في المسجين وقال رحمه الله فقد أذكرني آيتك كنت أنسيتها لما تذهب عليك بعض الآيات لا تقل نسيتها كذا لكن قل نسيت آيتك أنسيت آيتك كذا هذه من الألفاظ قولكم نسيح من الألفاظ المنيع عن عندكم من الألفاظ جاءت للسنة يسمى غباب إصلاح المنطقة إصلاح إين؟ المنطق وهي من المنال اللغمية قول الإنسان خبفت نفسي معناه قول الإنسان للمدينة يتبه قول الإنسان الكرم من العلم معناه قول الإنسان العتمة لصلاة الإشاء لصلاة الإشاء ومن هذا القرير الإنسان لو استقر ما جاء في السنة لو وجد ألفاظا كثيرة ينبغي أن ينتهي عنها الشرص ينبغي أن ينتهي عنها الشرص لا يقول أحدنا توفى فلان انما توفي فلان الذي توفاه الله المتوفى والمشاه والمقبور والذي يتوفى الله معنى طيب ده يقول يا مثلا المرحوم فلان قرا القران والمصلاه معنى المغفور له فلان الله يرحم فلان وبدري وما يدريك أطرعت الغيب ما يدريك قل رحمه الله على سبيل الدعاء لا على سبيل الإخبار لا على سبيل الإخبار معنى أولا لا يكون أحد الآن البقية من حياتك في العذاب وما يدريك وهي من العذابات الغيانية البقية من حياتك وما يدريك كل البطرة له لذلك رأس عزي بماء السنة لله ما أخذ وله ما أخذ كل سنة عنده بهذا المسمى فلتصفر ولتحتسب وما إلى ذلك أحسد الله عزائم عبد الله أجربهم وما إلى ذلك للرأس ولذلك العلماء اللهم كتبا سموها في المناهي الربضية المناهي أول المناهي ماذا؟ المضيئ لا يقول أحدكم للمنافق أو الكافر يا سيد ما علم؟ يا سيد يا سيدنا لماذا؟ فالتسيط هذا تكريم وتشريف لا يناله المنافق لأن ناله الكافر فمن هنا وغيره ينال الإنسان أن يتحفظ على عباراتي وألفاظ المدينة تنظروا بها إذا فد أحدنا بعض الآيات فلا يقول نسيتوا آية كبيرة نسيتوا سورة كبيرة إنما انسيتوا انسيتوا. نعم أنسيتوا آية كبيرة ونسيتوا آية كبيرة معنا في فرق بيني هذه الالفاظ والعبارات من التوجيهات النبويه هو اولا في هذا الحديث وارد الامام الدوري توضحه ومعكم شروح منها جواز رفع رفع الصوت بالخراف في الليل صحيح وغير المسجد ولا قرات فيه إلا ان يؤذي احد قال تعوضا ولا تعوضا من الياء والاعجاب ولحيث ذلك فيك عاقبا اصاب الانسان من جهة خيرا وإلا مقصود ذلك الإنسان فأقول أرحمه الله والله يزال الله خير وفيه عند الاستملاع من قراء سنة وفيه جواز قول السورة كذا كسرة من بقرة ونحوها أولا نفات من خالف في فقد تظاهر من حديث الصين على استعماله وفيه قراءة قول مسيت آية كذلك وهي قراءة تنزيلة وأنه لا قوله ونسيتها إنما عن نسيتها لأنها تضمن التساول فيها والتغافل عنها شو الزي قال وقد قال الله تعالى أدتك يا جنة فنسيتها وقال أطالي عياب رحم الله أولى أول ما يتأول عليه الحديث أن معناه دم الحال لا دم الحال لأن نسيت الحالة حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حتى نسيته بل هو نسيت فقال القاضي ضغطناه التشريف والتشريف قمت أنسيتها دليل على جواز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم فيما قد بلغه إلى الأمة قد تقدم في باب سجود السوي الكلام فيه فيما يجوته من السهو عليه وما لا يجوته فقال القاضي عيار رحمه الله جمهور المحققين على جواز النسيان عليه يعني النبي عليه وسلم ينسى لنشرح ينسى لنشرح للأم قال على جواز المسيان عليه ابتداء فيما ليس طريقه البلاء واخترفوا فيما طريقه البلاء والتعليم ولكن من جوز قال لا يطرع عنهم قال لا بد أن يتذكرهم أو يعني كان يريع على سنساً ينسى في أمور تتعلق بالبيت والفراس والجماع وماذا ذلك هذا لا يعني من قتلهم البلاء لما وقع له شيء من السحر صلى الله عليه وسلم كان يخير إليه أنه يأتي أهلا أولئة هذا لا يقص التشريع ولا يقص البلاء ولا يقص الحلال والحرام من أوائل المرائل فكذلك إذا نسي شيء نتعرف من البلاء والتشريع ذكر وأوحي إليه بالتذكر في هذا الشيء الذي قد نسيه فننسح بالآيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو نسيها من إذا المسيانة ليعنى صلى الله عليه وسلم لا يضجح في التشريع ولا يضجح في المدى ولا في الحلال والحرام ولا في الأحكام لأنه ربما يتضرع بهذا أعداء الإسلام فكل وينسى في الموابة ان لعله ونسي كده لعله ونسي كده لكن هذا التعليل يدعم امر التشريع وهذا الامر ان نعمل الجنه ذكر وان لا نضل فهو لو انتظرنا الجنود فحدثنا عبد ابو معاويه عن حساب عن ابي عائشه قال لك النبي عليه الصلاه والسلام يستن عمرو الطهور بالمسجد فقال رحمه الله لقد قد تغير من كنت انسيت هذا فحدثنا يحيى فأنا رأت على مالك عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه مثل صاحب القرآن كمثل إبلي المعقلة إن عبد عليها مسكة وإن أطلق هذا أما لماذا أنه كلام الله معجز تحتاج إلى تكرار وتعاكل وتذكر متى حضر هو يحتاج الى مراجعه رب رجل من اليله يقول انا قد ختمت يا صاحب ختمك لمصحف اعتن بج الى تعه ومراجعه التعا بالليل والنهار سكيلا لكي اذا فاذا لم تفعل لن قال وعن اطلقه ما قال حدثنا زبير بن حرب ومحمد بن الفناء لو رايته جبن وهي معطله كيف أنها تراوح لا إلا أقدامها تراوح وهي معقلة موجودة كذلك من رأيكم لي بالمعقلة تراوح مرة تنفع هذه مرة تنفع هذه مرة تنفع هذه حيث انطلقت ربما تريب عنك سنوات ولا طلع إلا بعد سنوات معنى برمت على الشباب اللي في على صلاه عالم على تعامل بالقران كمثل ابيه الذي تريد ان يتسلل من الطابله فرعدنا زويهر بن حرب ومحمد بن المثنى وربيع بن الله السعيد قال حدثنا يحيى بن مطلب حدثنا ابو بكر بن بشير وقال حدثنا خالد بن احمد حاضر حدثنا يزيد قال حدثنا عربي كلهم عن ابي بن زعحه حدثنا الذهبي عمر قال حددنا عبدالرزاق قال أقرنا معه العديون حاقر وحددنا من ديبا النسعيق قال حددنا عقوبة يعني ابن عبد الرحمن حاقر وحددنا محمد بن إصحاق المسيحيبي قال حددنا أنس يعني ابن عيار جميعا عن نوسى بن عفة مدى حددنا بن عفة؟ اللي كلها كل هؤلاء عملاك عملاك عمر عن علي النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى حديثي من وزاد في حديث موسى في عطبا وإذا قام صاحب القرآن فقرأوا بالليل والنهار ذكره وإن لم يقوم به للسياس إذا أردت تذبيك القرآن فقراه في النوافع فقراه في النوافع تأتي الضريضة وأنت مستحضة تأتي الصلاة الضريضة وأنت مستحضة له ومثلث من دلوقتي. ان للاسباب معينه على حفظ القران تراعته في النوافل في القراءه بهذه النوافل تقرا في صلاه الضحى تقرا في صلاه الليل تقرا في النوافل الرواتب او التطوع العاديه هذا ما يعينه على تثبيتها في الفؤاد قال ابو هريره زهير بن حرب عثمان بن الشث لو اصحاب المؤمنين قال اصحاب قولوا اللهم نور الاخبار حدثنا جرير عن منصور عن أبي وأنا وعن عبد الله قال أول رسول الله صلى الله عليه وسلم بي سماء الحديث يقول مرسيت آية كيت وكلم بل هو نصحي استركوا القرآن فلهو أشكل تفصيا من صدور الإنجال تفصيا يعني افتراطا وتفندتا من صدور الرجال لن نعني يعقوا بها قال حددنا ابن مين قال حددنا أبي وأبو معاوح قال حددنا يحيى بيحيى والله ظلوه قال أفضلنا أبو معاوح عن الأعمس عن شقيه قال قال عبد الله تعالى أن هذه المصاحب وربما قال القرآن فله أسد فلتفصيا من صدور الرجال من النعم من عقوله قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أنه نسيك آية كي توقيت بل هو نسيك قال حددني محمد بن محاد قال حددنا محمد بن رباكي قال أخضرنا بن جريد. قال حددني عبد المعلي نبابا عن شقيقة بن سالمة سمعت سمعت قال سيدنا ابن مسعود يقول سمع الله سبحانه وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيسما للرجل ان يقول نسيت صوره كيكو كذا او نسيت ايه كيكو في كل على الرسامه والغف والتهام نسيت صوره في ايه في شيء من الفسد تصوير والياس حول نسيت ايه كيك وكيك ما هو يسسيا قال حددنا عبدالله من براء الأشعار وعادة رايد قال حددنا الأسامة عن رايد عن أبي برد عن أبي موسى عن نبي عليه الصلاة والسلام قال تعالوا هذا القرآن ووالذي نفس محمد البيان دواء سنة سنة من الإبل في عبر الله ولوض الحديثهم لبراء رجل باب مستحباب تحسين الصوم من الهراء كم أبوات نظر معنا؟ كم أبوات؟ كم بابا قرنها؟ خمزة عن محمد عيدة في الباب الأول الباب التاسع والعشرون ما هو؟ باب مستحباب صراط النافلة للغاية جميل وهذا موجه للرجال ولا للإنسان للرجال جميل ها. ولو كنت في المسجل الحرام ولو كنت في المسجل النبوين نعم على صحيح السرط والسلام أذن مجدد للعمل باب فضيلة المدومة على العمل وإنفان باب فضيلة المدومة على العمل وإنفانة طليلة كان حق دين إليه أدوم هو إليه مقلب كان عمله ها ضروره ان الناس يستقيموا فيرغب اول من دعس في صراطه ان يقع فاذا رشطه في, في التوسط والاعتدال في العباده عدم الشطط والتشدد على النفس لكي تكفل النفس كالعباده وتطور نحو بعد كنت وليت غير ما رغب وما يتعلق به هل لي معلم؟ لا مش كذلك تحسين الصوت من القرآن باعث إحباب تحسين الصوت من القرآن قال حددنا عمره من نقر وزهيره من حرق قال حددنا سبيان في عيينة. عن الزورين عن النبي السلام عن النبي الرئيس يبلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم ما ألن الله لشيء ما ألن لنبيين من بالقرآن ما أذنى أي ما استمع ما استمع الله سبحانه وتعالى يعجبه ذلك يعجبه القارق وأصاحب الصوت الحسنى مع مراعب أحكام التذويذ والمخارق وليس المراعب التبني الزائد التبني الزائد كما يفعل بعض المراعب معناه فأربما تجد بعض بعضهم إذا يزيد في المدود زيادة مفرد فيصل إلى حق التغني أجزاء مفرد التغني الذي لا يفقر الإنسان القرآن بلقى حسن ربما بعضهم يفقر من حون الهتاب من حون الهتاب والآخرون يستمعون فيعجبون فيفعونا الصوت بذكاء جاءت بالتكبير أو يقولون ناعد ناعد أو ليس سرق سرق. ما كل هذه ليست من ندي النبي عليه الصلاة والسلام ما أدن الله وآد الشيء يعني مستمع الله وآد الشيء ما أدن النبي يعني مستمع النبي يتبنى بالقرآن المكسود مراعب بالأحكام التجميع وإخلاص كل حرف من موضعه ويرقى هو ما نشرحه قلنا ان سنت التقليد وانا في حيفه المعلمه يعني الجله تكلف في الناس هناك من جرى عنه التقليد لكن مثلا يحب ان يستمع المعذب الجديد مثلا صبر ما الى ذلك يحب اذا كان مثلا لو تحب تصبره ده دي تصالوا ما كان يخرج بلا تكلف لا باس انا كنت اسمع بعض المفاهيم اللي بيحب ان يقلل مثلا المحاسبه فتجد يلقى في تقدم المحاسبه ويمكن في بكاء المحاسبه والله ف... انا في تكلم بصراحه في كلام زائد انت عزبتك انخمت البي انا لما المحاسبه هي مصدر يا طلاب الخير وغيره القراء لكن تنبغي ان تكون متكلمه يقف في مواضع ما ربما لا يحصل الوقوف عندها ويبقى الوضع ما يستدعي البكاء وليس هناك الموضع فما هيش ايه يا دكتور في موضع يعني يستدعي البكاء انت ايش اللي بتديه الان فالحقيقه هذا مبالغه انا لا احب ذلك انت بميار ما يقرأ اللغة من تلمعك معنى لا لأس معنى بعض المشاجد يشكل فيها غزيفة يقول لا تقلب لا تقلب بعض الإقوة طبعا يقول باستدري بحديث من أراد القرآن بطلا طريقا فعليه القرآن عبد الله ابنه مصرود او ابنه عبد او يقلب ابنه عبد مش المقصود في النظر لو ربما كنت شرح هذا الحديث نظر النظره والاحشاء والنظر ا رتم نفس اللي يسموه يسموه البت مش عندكم ولا يعني صح التعبير ده المهم خلاص والله اهو كلمه لما بنسند هنا قال بتقرا ايه بلهجتك بس هي المشكلة المزيزة للغاية تقرأ بالهجيتك الناس ما يحبوش الهجيتة. في بعض الهجرة جدا هم يتقرأ بالهجيته ممكن يحسن هذا القراء وانت في حجراتك في الميتك انما يجي واحد السلمان ويقول لك ايش مش, مش متسجن معاك فانت لا بأس ان تحبب الناس في القرآن انما تقرأ بالهجيتك انت اقول والله مش عايزين يسمع الصوت ولا عايزين ولا تقدموه مش دام يا صدق فانت راعي انت من تترى واحدك في بيتك ممكن بالعجزتك تنشي انما انت هتصلم الناس خطر هتصلم الناس فلو بنت يتحبب ناس تقول في القرآن نعم ليس بالنسبة بلا قم في الإمام والمنبر المهرار يتوق بالعجزات الذاتية في البيت يمج الناس سماع القرآن منهم لا ينبغي الإمام يحبب الناس في القرآن يأتي لهم الصوت الجيد اللي يفرحهم ينساني ومعه يفهموا حتى القرآن صح إنما من أول بيئتك متى يخلص هذا؟ متى ينتهي؟ لا أمام بليس فالإنسان يرعب إنت في بيتك يمشى الأمر راح بك إنما بتصلي الناس يعني تتغنى بالقرآن وتراعي الأحكام جيبت لغمها جميلة لبعض القرآن أنا برس بلا تتغنى يشتمل زي هذه السمات اخرى في صدره عايز يوقف حيث وقر وينتهي حيث وقر ويمكن في المكان وطبعا شهر رمضان له فضل كبير لا يماثل ف شخص انا طلاب المحاماه اضطراب المحاماه دعوه جزاكم خير خلاص يا شيخ طيب ايه والله انا بدي اعطيكم ان انا جمله طيب. طيب طبعا انتوا بتتابعوا المؤثرين المشاهير اللي بياخدون بيها بكل حقيقه ليس في حرز ليس في بركه ما انا اللي بيعرس بسرعه نقرا القران لحول الكتاب مقام الكلام مقام الكلام مقام التباهي انا لا امين الى الله قلت طيب بعض القرآن مشاهير معروف أن يطلب على البيان عشان يتبرب عليه و بعدين يطلب القرآن على نفس الطعام لأنه إحنا محتاجين هم؟ لماذا؟ قراء في الحديثة هم تعلمون المصريين. من مصريين أصل القراءة مصريين ومع ذلك النظامات جميل. هم جميلة ولا البيان عندنا من هذا الكلام أصل البطرآن انت شايك المطبقة الجميلة اللي انت شايكنا بجلاد حرامات أصلها مصر ومراحب في الجامعة الإسلامية فمتحوا قسم كليك البطرآن وكان المشرف عليها بتاع الحروف المصريون هذا من قبل 15 سنة بطرينة فخرجوا البطرقة البطرقة البطرقة اللي خرجت من الوراق المصريين مش من باب التفضل من باب حكاية التاريخ انتني ولا ببلع عصبي لما لكن شوف الاصوات دي بدون ما تعرفوا البيان وكثير من الضباي المصريين لا يعرفوا المقامات ولا يعرفوا البيان ولا البيقاع السماوي ومع ذلك صواتهم الحمد لله تروات جميله سيد قاهره واسمع انت الى ضرائر المشاهير كانه مستن بالله انت قراءه المشاوي كانه يجب كراث الفصر كراث الفصرين حقيقة لا يختلف في موضع من القرآن المجود في القرآن كله بمقدار ما تزيد لا تزيد ولا هو ده الله و القرآن خاصة كراث الفصرين معظم مجود الفصرين المجود الفصرين ليس في كده الجهاز يحرك كده صوتي دفذبات ها؟ هل تجدها ما تزدش ولا تزد؟ لابتتبع موجودك المصري لا تزد حد واحد في القرآن كل ما لابتبع للصاب في الموجود لا تزد هذا الشيء بالإستقرام اللي عايز الأحكام تزوجيه أخذها من فصل اللي عايز النظمه أخذها من عند المنشاك المنشاك من, شاك. من شاك والأحكام ما هو جداً أعلى وأعلى عند البسر الأحكام طيب يقول في الحديث هذا الذي معناه يجوح أرض وحددني حرمالة من يحد قال أخضرني ابن أب قال أخضرني يونس قال أخضرني يونس بن عبد الأعلى قال ابن أب قال أخضرني عبد كلاهما أعلم من شهابي قال كما يأذن لأبي يتبنى من قال حدثني بشر بن حجر فحدثني عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد التختمي وهو ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سالم عن ابي برايه اني على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بات لله من شيء ما ادنا للنبي حسن الصوت يتغنى بالقران يجلو به قال حدثني ابن راخي انه عمي عبد الله الواحد فرأى قرن يعمل بماني وحيوة ابن سويق عن ابن الهاد لهذا بسنادي الزم سواء وقال إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكون السلام من العالم فلو حدثنا الحقيق من موسيقى فلحدثنا هد وهو كان لكم الأوزاع عن الأوزاع عن يحيى ابنه الكثير عن أبي سلم عن أبي وراءه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدنى مولي كإذنه لنبيين يتغنى بالقرآن يجهرون قال حديثنا ابن أيوه وقودين ابن سعيد وابن حجين قال حدثنا اسماعيل وابن جعب قال محمد ابن عمر عن أبي سلمة على أبي غيرت عن أبي, أبي مثل حديث يحيا ابن الكثير غيرت ان ابن أيوه قال في رواياته كإذنه قالوا حدثنا الله من أبي شيدا فقد حدثنا عبد الله بن ابي قال حدثنا ابن ابي فحدثنا ابن ابي عن عبد الله بن غريره عن ابي قضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عبد الله المقاصي الاسعري اعطي الزمارا بالمزاب من الخالد وقال حدثنا جرون بن رشيد الحق عن أبي بكر عن نبي موسى قال صلى الله عليه وسلم ابي مسا دوره رائعه للين وان نستمعوا لقراءتك البارحه لقد كنت جدا مسرورا بالمزمير الجميل ثم في حديث انطلاق النبي عليه الصلاه والسلام سوره الفتح يوم الفتح فقد حدث وجود لبسيبا فحدث عبد الله بن ابي وقاص واقعا وامشوا عن ماويته توبى قال سمعت عبد الله بن موصى المزني يقول قال النبي عليه الصلاه والسلام عمل فتح في مسير له سوره الفتح على رحله رجع في قراءتنا يريد المجود قال المعاوية لو لأني أخذت أن يستمع عليه المس لحكيت لكم في قراءتنا قالوا محمد بن المثن ومحمد بن بشار قال بن المثن حتذنا محمد بن جعف قال حتذنا عن معاوية بن القرب قال سمكوا عبد الله كامور قال رئيس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مكة مكة على ان يقضي يقرا سوره الفجر قال فطروا من العفن ورجعوا فقال عمي لولا الناس لاخذت لكم بذلك الذي كره من غفلا عن النبي عليه الصلاه والسلام قالوا عندما نروي حديث الحبيب الحادث فحدثنا القارئ ابن حارث فاصدر حدثنا عبيد الله بن معان فحدثنا ابي قال حدثنا شوقي بهذا الاسناد حديث قال ابن حارث قال على رحلك يسير ويقرى سورة الفتح المقصود من هذا أن الإنسان يتغنى بالقرآن تغنياً بضغاق معروفة وقيود معلومة وحجود مدروسة وإلا خرج إلى حد الإفراث والإحداث بالدين والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن بقدر الإمكان تفعل هذا والذي يقرأ القرآن وهو ماهور فيه مع سفرة القرآن ومن يقرأ القرآن ويتعقر فيه له فيه أجرار لأنه يشوق على نفسه ورجال من نفسه فيه يقرأ كتاب الله عز وجل فقد كنت أستمع كثير من رجال اليمن هم قراءات حتى العوارب العوارب تزيدونهم حتى الذي بتاعته يتدمي فتحب تسمع عذنهم نغمة كثيرة زميل عزيزة حتى الذي بتاعته ولا يقسم قراءاته القرآن أيضا يتدمي فهذا هو الشيء المحمول لواجه في أحديث النبي عليه الصلاة والسلام باب نزول السكينة لقراءه القران قال حدثنا يا إبن يحيى بن من يحيى مندوب ان ابن تسويه ترميم <تصفيق> النسابون فخبر ابو عن ابي اسحاق عن البراء قال كان الرجل يقرأ سورة الكهف وعنده طرس من الرطون بشطن. بشطين بشطين تغشته سحابة السكينة الملائكة عنها فجعلت تضرور وتأمدها وجعلت رسوله ينفر منا ينفر منا فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك الأرض وقال دلت السكينة وتنزلت القرآن لعم الملائكة والقر هو أسير المتضاير أسير المتضاير قالوا حددنا من هددنا وبالغشاء والله من هددنا قال حددنا محمد بن جعب قال حددنا شعب عن أبي إسحاق قال سمعت الغراء يقول قرأ رجم من الكهفة في الدار دابة وزعل التنفير فنظروا إلى ضرابة أو سحابة قد غشيته قال لقد ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال كُلَان فإِنَّا السَّكِينَ تنزلت عند القرآن أو تنزلت في سبحان الله قالوا حدثنا ابن قتالنا قالوا حدثنا عبد الرحمان بن مردين وهو ياود حدثنا شعب عن أبي صحاب قالوا سمعته الضراء يقول فذكر نحوه طيب أنه فقال تنفزه, تنفزه. تنفزه. يعني اتفق قالوا حدثني حسن بن عليك بن وحجاج المشعر وتقارب بالضبط قال حدثني أحمد الباغي قال حدثني أبي قال حدثني زيد بن الآب أن عبد الله هو مخباب حدثوا أن أبا سيد الفدري حدثوا أن أبا سيد بن فضيل هو ليلة يسرعوا منهم في مرفضه في مربعه ما هو؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ أنا لوجود أحد ثالث نأتي بعد ثالث ع location معاهد ما هنا تحت ف هه؟ ف قمت بتار له ف从 يعرفت شكل هم؟ ايه؟ فをقول طارس صعب بق Detrás اللعب 18 amount of bringt عرف ان هذا انته争 سي transparency اللي بيسمعوا في الغله بيدوسوا غله ايام زمان بيدوسوا غله حبونه في السموعه وحاجه والزرد احسن كده الزرد ما زال بسم اليوم موجود في الجو تحطه في الغله بالسور في الجير بالسور زمان بس في حصابه صح طيب لو كده نور بالجو طيب إذ جالت فرصه فقرأتهم مجالة أقرأ وقرأتهم مجالة أيضاً ثم قرأوا سيح فقشيت عن طبق أحياء فقنت ولا يعني أحياء فقنت إليها فإذا مثل قضرة أو قرأت سيحة في الجو حتى ما أرى قالت وغدرت على رسول الله عليه الصلاة فقال يا رسول الله بينما انا البارحه من جوف الليل اقرا فيه فقال رسول الله صلى الله عليه حضير قال فقرات المجال الايمن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا واصل اخرى فيما بعد قال فقرات ثم مجال ايضا وقال رسول الله صلى عليه وسلم اقرا ابن قال فصراحه وكاء وكان النبي وكان يا خليله منا قصيت ان تراه طوايعكم مثل الله في انتر الصود عرج في الجو حتى مرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمه كانت لي استمعوا لك ولو قرات اصبحا يا الله سمال استبرني على امل الضابط ما شاء الله معاده في الاسبوع المقبل باذن الله اذا كنا الله والله الحمد شدوا باله